قال فإن شاكلت العبد العصيان ولا يشاكل الرب إلا الغفران أي أن الله جل وعلا حقيق به أن يغفر كما أن العبد عرضه لأن يعصي الله جل وعلا فقال عمر رضي الله عنه لقد قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره فلم أجد آية ارجى من قول الله حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوفي